قالوا يا الحق قد جاد تنى فاكثرت جدالنا فكتمنا بما تعدونا فكتمنا بما تعدونا ان كنتم من الصالحين قال انما I don't know. فلا تبتأس ما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ورحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملن من قومه سحروا قال لَسَوْفَ نُمَنُّ فَإِنَّنَا نَسْقُرُكُمْ فَإِنَّنَا نَسْقُرُكُمْ كَمَا تَسْقُرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَلَى الْقَوْمِ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالُوا كَم Oh yeah. yeah. من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصلر إن العاقب